بإذن الله شيخ نقرأ يعني على قدر المستطاع بإذن الله نقرأ كل يوم شيئا بإذن الله إن شاء الله لا بأس إن شاء الله عشر دقائق لا بأس نقرأ فيها ما ما يتأثر طيب شيخنا أبدأ إن شاء الله شيخنا الذي يتيسر نقرأ فيه بإذن الله طيب شيخنا بارك الله فيكم طيب شيخنا بارك الله فيكم إن شاء الله لا بعث كل يوم, كل يوم عشر دقيقة لا بعث شيخنا بارك الله فيكم أحسن الله عليكم وبارك الله فيكم شيخنا وبأساندكم تصلتي إلى كتاب جامع البيان في تفسير القرآن العلامة يجي رحمه الله تعالى قال في المقدمة الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين حق وأظهره وأظهره على الدين كله فالحق أحق والباطل أزهق نعم نعم نعم انزل معه كتابا قطع ناق العتاق السبق وأبكم به البلغاء من العرب العرباء طبقا بعد طبق شهد محكم آياته القديمة بأن المنزل حق غير مختلق ودل مضمون سوره العظيمة على أنه رسول صادق مصدق فصل يا رب وسلم على سيدي سرار ليلا إلى السبع الطباق فخرق وبلغت بلاغة كتابه نحو لا يسبق بل شئ لا يلحق ثم على آله ثم على اله مظاهر الطاف الله وأفضله الذين كل كل منهم في سماع الشرف قمر إذا اتسق أما بعد فلما أن رأيتهم همم أبناء العصر قاصرة مساعيهم وإن وجد وإن جدوا في الطلب فاترة قنع عن حقيقة بالمجاز ومال عن التطويل إلى الإيجاز ولا عمري يكاد أن ولا عمري يكاد أن يعد ذلك من علو همتهم قوة نهمتهم لأنه مرادوا حوز العلوم بأسرها وقصدوا نعم وقصدوا جمع الفنون حبرها وسبرها وقد علموا بالتجارب بأن الخطب خطير والعمر قصير والعوائق متلاطمة الأمواج والبوائق متراكمة الأفواج. فالبستطاعوا على طلل المطولات الى في فتات الشتات ويعرض الكل, الكل في معرض الفواد وما رايت في التفسير مختصرا يغني وكتابا يقرب يدني اردت ان اتعرض لهذا مع قله البضاعه وقصور البعي خصوصا في تلك الصناعه حين كان القلب مشغوفا بكشف وجوه غمار غمار اسرار غمار اسرار نكات الكشاف والفؤاد مغشوع مشعوفا باستخراج فرائد الفوائد عن زخار بحال كلام الاعالي والأشراف، وقد كان الزمان يرافق بالموافقة والإخوان في ميدان الفضل على المسابقة، وكانت مرآة الذهن مصفات عن صداء الفتور ومرقاة الفضل مبراة عن طرائ الكسور. أن طرائ الكسور تجول خيوط الخيول الفهم من غير غائلة. غائلة الوهم في معتركهم وتخول على درك الطرائد في مدركهم ومتركهم لكن قد استنصت وعادت عواد, عواد عن الأقدام على هذا المرام مدة مديدة من الأيام مع أنه قد صدرت أو صدرت إشارة قدسية تتضمن الالتزام فكم من مرة عزمت؟ وأبت المقادير ونويت وعرضت المعاذير حتى لازمني رفيق التوفيق فناء وجاورني فناء بيت الله العديق وكحل, وكحل عيني برؤية أهل الله ونلت زوارف الفيض من بذل الله أنا في عشاب كبدي تلك الخامدة وأدار في دار خلدي تلك الجامدة فاستخرت الله في الملتزم أو في الملتزم والمستجار حتى ألقي في روعي أنه لا ضرر ولا ضرر في ذلك الاتجار ثم صرفت الهمة والعزيمة وأحكمت النية والصريمة ونهضت الجناح وأجبت حيا على الصلاة ورفضت غوائل الشواغل ونفضت دوح الأوائل فجنيت ثمرة طيبة الطعم والريح وأحضيت بحمد الله بالقدح بالسفيح فها قد تم تفسير لاح النور من خلاله وفاح المسك من أذياره قد حل عقد المغلقات بما قيد وبيض وجه المشكلات بما سوت تموج رونق التحقيق في حواشيها ويقول المتأمل اللبيب لله در واشيها من, مطالع من مطالعه شمس أنوار التبيان قد طلعت وأيم الله إنه مما لا عين رأت ولا أذن سمعت لا عين رأت ولا أذن سمعت كتاب موفى فيه الحكمة والمعرفة مصفا عن الاعتزال والفلسفة في كل سطر حقائق استلفت استلفت أكثرها بوجه حسن عن السلف ودقائق أبحثها من غير بخل عن الخلف ابحثتها من غير بخل عن الخلف تعرفت فيه لكلام السلف بوجه يعلم فيه كيفية مطابقته مع الآية وأعرضت عن محتملات لا لا تجانسه دراية ولا تؤانسه رواية ولا تستصغر قدر نجمه لصغر حجمه فإنك تراه من بعيد وإنما هو بين الوشوح وحيد وما ذاك, وما ذاك كله إلا لأني وسمته لمن صناديد سنعطيد الخافقين عبيده إن قبل بل الأف... ب... نعم شيخنا حسنا الله لكم فضل لمن صناديد الخافقين لمن صناديل الخافقين قبل بل أملاك الأفلاك جنود لو سأل لو قبل بل أملاك الأفلاك جنود لو سأل الذي خلق الخلق له ولولاه له لكان آدم بعد في بعد في وله الهاشمي المستنلي سلا من سلالة عدنان الأبطحي المنزل, المنزل عليه القرآن الناسخ للأديان صلي وسلم وبارك عليه يا رب المعبود وأنزله المقام المحمود فيا شفيع العصادي توس توسر, توسر الخلق بمثل هذا إلى ذي سلطان سلطان لمال أوجاه وإليك رسول الله هذا وسيلتي وما لي سؤل سوى القبول والقرب من الله فخذ بيدي إني هائم في مهالك البعاد ولا تنهر, فإنك أنت ولا تنهر سائلك فإنك أنت الرسول الجواد يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به فيما أحاذره أنت ملاذي بك ألوذ وأنت عياذي بك أعوذ, أعوذ من خزك وكشف سترك من نسيان ذكرك والانصراف عن شكرك ثم علم أن ما يحتوي أكثر التفاسير ترى في هذا التفسير مع معاني صحيحة نفيزة لم تجد في كثير منها نعم قد ترى فيها أحيان معاني لم تلق فيه وما لم تلق فيه وما ذاك إلا لأن مطابقتها مع معاني مع ظاهر الآية لا تخلو عن شبه، غير أنها غير قولة عن السلف على أنها غير منقول عن سلفي وقليلا ترى بعض المعاني المنقولة قد ترك فيه أو قد ترك فيه لما أن تطبيق أن تطبيقه مع الآية متعسر أو متعذر وكثيرا تجد الزمخشري ومن يحذو حذوه أعرض عن المعنى المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتب الصحاح لأجل عدم فهم مناسبة لفظيه أو معنوية وإن نقلوه مع وإن قالوه ما ذكروا إلا آخر الأمر بصيغة التمريض, بصيغة التمريض، لكن المسلك في تفسيرنا هذا الاعتماد على المعاني الثابت عمن أنزل عليه الكتاب أو أنزل عليه الكتاب المتكلم بفصل الخطاب. صلى الله صلى الله وبارك وسلم وما نقلنا في شيء إلا بعد الطلاع وتتبع تام. فاعتمد على نقل الشيخ الناقد في علم الرواية عماد الدين بن كثير فإنه في تفسيري قد تفحص عن تصحيح الرواية وتجسس عن اجرها وبجرها ولو وجدت مخالفة بين تفسيري وتفسير محيد الدين مخالفة بين مخالفة بين الإمام البغوي الذي هو من سرات المحدثين ومهرة المحققين فتبعت كتب القوم الذين لهم يد في التصحيح بعد الاطلاع بعد الاطلاع بعد الاطلاع كتبت ما رجحوا لكن اعتمد قليلا على كلام ابن كثير فإنه متأخر معتن في شأن التصحيح ومحيس, ومحيس سنة في تفسير ما تعرض لهذا بل قد يذكر فيه من المعاني والحكايات ما اتفقت كلمة المتأخرين على ضعفه بل على وضعه وأما الأحاديث المذكورة في تفسيرنا فمعظمها من الصحاح الستة وتجد تخريجها مصطورا في الحاشية وكل, وكل, وكل معنى ذكرنا فيه بصيغة او فما هو إلا للسلف وما ذكرنا بقيل فأكثر من مخترعات المتأخرين ما ظفرنا فيه بنقل وأما وجل العرابي فما اخترت إلا الأظهر والذي ذكرت فيه وجهين أو وجوها فلنكتة لا تخفع المتأدب فإن قرع سمعك شيء يخالف الكشاف ومن تبعه فلا تعجل إلى الرد إنكارا وارجع بصر البصيرة لعلك تجد من جانب, من جانب طول العلم نارا مع أني لا أدعي عدم الخطا والخطل والسهو والزلل نعم اجتهدت غاية الاجتهاد في تنقيح الكلام وللمجتهد أجر وإن حرم, وإن حرم إصابة المرام ثم ما أخذ كتابي هذا المعالم والبسيط وتفسير ابن الكثير والنسفي والكشاف مع شروحي الطيبي والكشف وشرح المحقق التفتازاني وتفسير وتفسير القاضي ناصر الدين البيضاوي وأدرجت فيه ما سمح بالخاطر الفاتر أو سمح للنظر القاصر وقل ما تجد ايه الا وقد رمست في تفسيرها الى دفع اشكال او الى تحقيق مقال بعباره وجيزه او اومت اليه باشاره لطيفه دقيقه وبكثير من مواضع اوضحته في الحاشيه وفي كثير من مواضع أوضحته في الحاشية قد تعرضت فيها لوجوه أخرى من معاني والاعراب، فللمبتدأ, فل فللمبتدا حظ كثير من هذا التفسير وللعالم حظ، وسميته جامع البيان في تفسير القرآن وأنا أحوج الخلق إلى رحمة ربه معين بن صفي أدركهم الله بلطفه الجلي والخفي وكان بين ابتداء وانتهاء السنتان وثلاثة وثلاثة أشهر حين بلغ سني أربعين والله أسأل أن يجعل ما تعبت فيه سببا ينجيني وذخيره تسرني لا تشجيني, أو تشجيني وهو حسب من توكل عليه ومعين من فوض الأمر إليه إنه هو العطوف الرحيم الرؤوف الكريم سورة الفاتحة مكية وهي سبع آيات نواصل شيخنا بارك الله فيكم بسم الله أي متبركا باسم باسم مسمى لهذا اللفظ الجامع لجميع صفات الكمال اقرا أو مستعينا به كما في كتبت بالقلم الرحمن الموصوف بصفه بصفه, بصفة, بصفة, بصفة اراده الخير لجميع الخلايا ولا يطلق إلا على الله تعالى الرحيم بالمؤمنين ويطلق على غيره الحمد ثناء على مستحسن اختياري اختياري نفسه أو أثره تعظيما لمن قام به لله أي حقيقته ومختصة به ربي مالك العالمين المخلوقات بأسرها أو الجن والإنس او هما والملك أو الملك الرحمن الرحيم كر تعلينا بأنه الحقيق بالحمد مالكي بالالف ودونه من الملك والملك يوم الدين يوم الجزاء متفرد بالحكم اياك نعبد واياك نستعين نخصك باقصى غايه التذلل وطلب وطلب المعونه لما اثنى لما اثنى عليك ان حضر بين يديه فخاطبه هو اخبار من جميع العباد الذين هم فرد منهم أدرج عبادته في عبادتهم أو أدرج عبادة عباد أدرج عبادته في عبادتهم لعلها تقبل ببركتها أو تقبل ببركتها أو المراد أو المراد الحاضر الأسى إن كان في جماعة وقيل أن للتعظيم فإنه إذا كان في العبادة فجاهه عريض إهبن الصراط المستقيم ثبتنا على الطريق الحق وهو دين الله أو الإسلام صراط الذين عمت عليهم من أنبياء والملائكة والصديقين والشهداء والصالحين أو قوم موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام قبل تغيير دينهم أو آل محمد صلى الله وسلم وأصحابه وهو بدل الكل غير المغضوب عليهم صراط غير الذين أردت العقوبة عليهم أو المراد منهم اليهود ولا الضالين الذين عادل عادلوا عن, عن الطريق والمراد والمراد منهم النصارى وقيل المراد من الأول الفساق ومن الثاني الكفار يستحب لمن قرأها أن يقول بعدها بسكتة آمين أي استجب طيب شيخنا بارك الله فيكم وإحسان الله عليكم نقف إلى هنا بإذن الله نستكمل غدا معكم باذن الله تعالى في نفس هذا التوقيت شيخنا طيب شيخنا بارك الله فيكم واحسن الله اليكم وكتب الله اجركم ونلتقيكم غدا باذن الله السلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هكذا بحمد الله قرأنا شيء من التفسير لم نتعرض للهواشي لأن الشيخ قد أعطانا فقط 10 دقائق ونحن قرأنا أكثر من 15 دقيقة بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله